ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوات ثلاثة إلا له ورابعهم ولا خمسة إلا له وسادسهم وَلَا خمسة إلا له وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أَرَى إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نُوحُوا عَنِ النَّجْوَاتُ مَا يَعُودُنَ لِمَا نُوحُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْرِ ويتناجون بالإثم والعروان ومعطية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعروان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعروان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا الذين 119. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير